مثل الجنة الأولى وعقب الجافرين النار وعقب الجافرين انك تنبوح من نار الدنيا ولا انكذا كان وَل قزأَسَسُلًَا بِ قَبلكَ وَجَعَلَهُ زو جَ وَزُية وَمَا أن يأتي بآية إلا بإذن الله لكل أجل كتاب تمحر وَإِنَّمَا نُرِي نَكَ فَضُّلُّ الَّذِينَ نُرِيدُهُمْ أَن نَّتَّعِفَ فَيَنَّكَ فَإِنَّمَا من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَجَلَّلَ هِمْ مَكْرُ جَمِيعًا يَا لَمَنْ تَخْسِفُ كُلُّ نفس سيya V